بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم قم الليل إلا قليلا نسفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقينا إن ناشئة الليل هي شد وطأا وأقوى مقيلا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 وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم